بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في من الكتاب لدينا لعلي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 فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 لَتَسْتَوِي عَلَى ظُهُورِهِمْ مَتَذْكُورُ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إذَا سَتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمُمْقَرِينَ وَإِنَّا إلَى رَبِّنَا لَمُقْلِبُونَ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 إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ غَيْرُ مبين وَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على امه وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها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 قُمْ لَمِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِذَا لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ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 فَيَقُولُونَ لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عظيم أَهُم يَقَسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو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 الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم فَإِذَا جَاءَنَا قَال يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَيَنْسَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَمَّا إِنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّم من تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك مِنْهُمْ منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستنسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لذكر لك ولقومك وسوف تُسْأَلُونَ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أَجَعَلْنَا من دون الرحمن آلهة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 أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عيد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون أَنَا دَاخِرُ الْعَونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي ملك مصر وهذه الأنهار تجري مِنْ قَوْمِي قَالَا يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مِنْ قَوْمِي قَالَا يَا قَوْمِ مِنْ قَوْمِي قَالَا يَا أو جاء معه الملائكة مقتبنين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسفين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين أجعل ماهم سلفاً ومثالاً للآخرين. وَلَمَّا ضَرَبَ نُورَ يَمَّثَلَنِ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلَّا جَدَالٌ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيمٌ إِنْ هُوَ إلَّا عَلَيْهِ عليه وجعلناه مثالا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكتا في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا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 وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهي كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم قَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق أَمْ أَبَرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبَرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ يوعدون وهو الذي في السماء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 وقالوا ان خلقهم ليقولن الله فانا